بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس قورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشاه اضطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سُجرت واذا النفوس وزنت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 فلا أقسم بالقنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقو رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين مطاعن ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد رايه بالافق المبين وما هو على الوهن بظنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فااين تذهبون إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ